رأيت من قر من ليلن إباقا بن be <laughs> ترجمة نانسي قنقر şura isma bu şura Lemma ta Allah Zanada Allah, Zanada Allah Oh. ياه من بيته في فِيضٍ خَرَامٌ وَاسْمُهُ قَسَمٌ مِنْ أَعْظَمٍ